وقيضنا لهم القرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من قبل من الجن والانس انهم كانوا خاسرين